بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل ورسل عليهم طير النبابين تغميهم من سكين ألم يجعل كيدهم في